استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك صديقتي مرحباً اسمي يوسف ما اسمكك مرحباً بك اسمي ليلى أنا من تركيا من أين أنت أنا من تركيا أيضاً من هذا يا ليلى هذا مدرسي اسمه محمد ومن هذه؟ هذه صديقتي هي طالبة اسمها نور تشرفت فرصة سعيدة